إذا ما اليوم يا محروم أدبر بلا ورد من القرآن يؤذر إذا ما اليوم يا محروم أدبر بلا ورد من القرآن يؤذر وما لكلام ربك فيه واقت فهذا اليوم مقطوع وأبتر لكل أمورنا في اليوم حظ وما للوحي حظ فيه يلكر وما أحد بمشغول ولكن نحب الله وفيما ليس نؤجر وكم شغل لنا فيه اجتهاد وسعي لا نكل وليس نضجر وفي القرآن يأتي كل عذر وما أحد له عذر فيعذر حياة القلب في القرآن حاتما وبالاعراض نار الضنك فبادر قبل ان يغشاك معوت فلا تدري متى تدعى فتقبر عسى القرآن يشفع فيك لما يجيئك للسؤال هناك منكر وكم قبر احاط به ظلام وكم قبر بذكر الله نور نصحتك قبل ما يأتيك يوم عصيب لا مرد له تخسر إذا ما اليوم يا محروم عاد بر بلا ورد من القرآن يؤثر وما لك لام ربك فيه واقت فهذا اليوم مقطوع وابتر لكل أمورنا في اليوم حظ وما للوحي حظ فيه يذكر وما أحد بمشغول ولكن نحب الله وفي مال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 فتقبر عسى القران يشفع فيك لما يجيئك للسؤال هناك منكر كم قبر حاط به ظلام وكم قبر بذكر الله ننور قبل ما يأتيك يوم عصيب لا مرد له فتخسر قبل ما يأتيك يوم عصيب لا ادله فتخثر ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناه